لعبات الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله حمدا كثيرا ضيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مبدع ولا مستغنا عن ربنا الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول ولا قوة مني ويجرؤ قراءته بإله قرش والإخلاص بعد الطعام ويقرؤ هذا الدعاء بعد غسل يديه الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ويدعو لأهل الطعام بهذا الدعاء الله مبارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم دعوات الطعام الحمد لله عمدا كثيرا اللهم بارد لنا فيه وأضعنا خيرا منه الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرى وحدى وكسى من العرى وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلقته تفقيلها الحمد لله الذي أضعمت وأشبعت وأسقيت وأرويت فهنئنا وبارك طعامنا ونويل قلوبنا وارحمنا وارضعنا تمام نعمتك ودوام نعمتك وتمام توفيقك ودوام توفيقك وتمام محبتك ودوام محبتك وتمام معرفتك ودوام معرفتك وتمام رضوانك ودوام رضوانك بعرمه طعامك وحبيبك يا إله الأولين والحمد لله رب العالمين دعاء يقرأ بعد شرب الماء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دعاء يقرأ عند شرب الماء الحمد لله الذي جعل الماء أذبا فرهاتا برحمته ولم يجعله ملحا جاجا بذلوبه دعاء الاستخاره اللهم إني أستخيرك بعينك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام غدوبي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبتي أمري فاصرف عني وعقبتي أمري فاصرف عني واصرفني عنه وعقب يغلي وأطبر لي الخيرا ثم أروي به من له حاجة يصلي ركعتين ويق ويقرأ هذا معاو ويقرأ هذا معاو قض الله حاجته لا إله إلا الله الحليم كريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات جبات رحمتك وعزائني مغفرتك والعصمة من كل دم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي دمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في عاجتي لتقضي الله ما الشفيع فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين